Axlaron jamoa saflarimiz tekis bo'larlik, oralarimizda <gülüyor> bo'sh, ochiq joylar <gülüyor> qolmasin. Tashqardagilar, <gülüyor> ulansin, jamoat safidan ajralib qolmaylik. Alloh Akbar, <gülüyor> Alloh Akbar, <gülüyor> Akbar, Alloh Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن محمد رسول الله ابن يحلم أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاب وللakhiratu khayrun laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fa tarda alam yajidka yatiman fa awa wa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 وَين ألم نشح لك صادرك وَضعناعَك وززك وَضعناعَك وزك الذيأَم قضَظهك وَفَعَ لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر صني الله لمن حمده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 دَِ الصراطَ المُستقمَ صاطَ الذيينَأَن تَ عَهِم غَيرْرِمَغْضُوب بِعَهِم غَيرْرِ المَغْضُ بِعَلَهِم غير وَلَ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 وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَثِيرًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 مستهم البأساب والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نَصْرَ الله قريب ألا إن نصر الله قريب يَسْألُونكَ مَاذاُ فِ قُول قُلْمَاء فَقُتُم مِنْ خَيْرِ فَلِلوَالِدَْنِ وَالْأَقُرَبينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَكين وَبْنِ السَّبيل وَمَا تَفعلُ مِن خَيرٍ فَإِن اللهَّه بِهِ عليم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 وَلِلِّين يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كبير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 فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يَسْأَلونك عَ الخَمْرِ وَالمَيسِل قُلْفهِ م إِثمُ كَبِيروا وَمَ نَافِعُ النَّاسِ وَإِثْمُهُ ماءك برَرُ مِفعيهِمَا وَيسْأَلونَك مذاَا يُ فِقُونَ قُلِ العَفم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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله أكبر. سمع الله لمن حامده. الله أكبر.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 وَإِذَا سَأَلُونكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا واتقوا الله واعلموا أنكم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 فَإِنْ فَابُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقُ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قرؤ ولا يحل لهن أَ يَكتُم ما خلق الله في أَْرحَامِهَِّئِن كَُّ كن بِاللهِ بالله واليوم الآخر. يَحِلُّ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 أطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبنياء والجبروت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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن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 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فَإذاَا بَلَغنَ أَجَلَهُ فَإذاَا بَلَغْنَأَجَلَهَُّ فَل جُناحَ لَْكُم فِي مَا فَعَلْنَّفِي أَمفُسِهَِّ بِالمَعْرُوف وَلَّهُ بِمَا تَعملونَ خَبير وَل جُناحَ عَلَكُم فِي مَارَدُّم بِهِ مِنْ خطُبَةٍ النِسَ أَوْ أَكْنَ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعذوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصُفُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن بِمَا بما تعملون حَافِظُوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم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 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِي أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ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 قَالَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ولمّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا واثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله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 ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير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 سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 وَأَوْ سَقُوه مَوْفِرَ وَآخِرُ عتْكُم مِنَ النيران ل إِلَه إَِّ اللَّهُ نَْتَغفُِ الله نَسْأَلُ كَجََّتَ وَنَعوضُ بِكَمِنَ النَّ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 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يَتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِن نَّفَقٍ وَذَرُوا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوا كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا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 وَمَثَلُ الَّذينَ يُم فِ قُونَ أَمولَهُ مُبَتِ غَ أَمَرطات اللَّهِ كَمَثَلِ جََّة بِرَبَوَةٍ أَصابَهَا وَابِلكَمَثَلِ جََّةٍ بِبَوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُون فَآتَتْ أُكُلَهَاضِع فَْنِ فَإِلَّم يُصِبهَا وَابِلون فَطل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 له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر ولو ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في لَهُ فِينا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافٌ فَأَصَابَهَا إعْصَارٌ فِي نَارٍ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تَنبذُوا صَداقاتَ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَإِن تُخفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ أَفَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 للِْفُقَر إ الذينَ أحصِروا فيِي سَبلههِ لا يستطيعونَ ضربًا في الأرض يَحسبومجاهِل يحسبوم الجهِلُ أأَغْني أمِنَ التعفظ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 الله أكبر الله لمن حامده الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم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 وَحَلَّ اللهَّهُ البَيع وَحَرَّ مَر الربَاب فَمَنْ جَ أَهُ مَووعيظَةُ مِرَبِّهِ فَتَهَا فَلَهُ مَا سَلَف وَأَمْرُهُ إلى اللهَّ وَأَمْرهُ إلىى اللهَّ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 واتقوا يوم أن ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر سمع الله لمن حامده الله أكبر.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 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فإن لم يكونا رجلين وامرأتان إَِّم يكُونَ رَجُ لَْنِ فَجُلُ وَمْرَأتَان مِما تَرضَوونَ مِنَ الشُّهَدَا إِ أَنْ تَضِلَّ إِحدَمَا فَإَِّم يَكُونَ رَجُ لَْنِ فَرَجُلُ وَمْرَأتَانِ مِن تَرضَوونَ مِنَ الشّهد ممن ترضون مَِّن تَرضَوونَ مِنَ الشُّهدَ إِأَن تَضِلَّ إِحدَام مَا فَتُذَكرِرَ إحدَهُمَأُخْرىَ فَإِلَّ مَكُناَا رَجُ لَْنِ فَرَجُلُ وَمْرَأتَانِ مِن تَرْضَوونَ مِنَ الشّهدَ إِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَ مَا فَتُذَكرِرَ إحْدَ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 وَإِنْ تَفعَوا فَإِهُ فُسُوقُم بِكُمْ وَاتَّقُ اللهَّهَا وَيُعَِّمُكُم اللهَّ واللَّهُ بِكُلِّ شَيْئ لِيم وَإِن كُتُ مَعَلَ سَفَرُِ وَلَم تَجدوا كَاتِبًَا فَرِهَُ مَ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِئْتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم الله اكبر يا الله لمن حمده الله اكبر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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله سمع الله لمن حمده الله, الله اكبر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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك والملكوت سبحان ذي الملك والملكوت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 Al-Zub-Boo-Hun Qud-Doo-Sul Rab-Buna wa rab bul نسألك الجنة ونعوذ بك من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 غَيْرِ الْمَرْضُومِ عَلَيْهِمْ وَلَنْ ضَالِّينَ ا لا الرحيم القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل بِيَن قَبْلَهُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو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 Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Rabbana innaka jamia'an nas-yauma la rayba إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يشاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضال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 للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فِيهَا فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم والملائكه واولو العلم قايمون بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وَمُخْتَلِفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا إِنَّمَا بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَجَّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وقل للذين أوتوا الكتاب والأمبيين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى النَّاسِ يَدْعُونَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ ولائك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين اللهم الله لمن حمدا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 ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ طَالُوا التَّمَسُّنَ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَضَرَبَهُمْ فِي دِيلِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء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 إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهِ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 وَبَنهَا وَبَنَهُ أَمَدَ بَعيدَ وَيحَذذِركُم اللهَّ نَفسَ وَ اللهَّهُ رَأُوفُ بِاللعبَدَ إِن كُتُ تُحّونَلهه فَتَّ بعون بِبَكُم الله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 ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال ابراهيم وال عمران على العالمين ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال ابراهيم عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع علي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 أََّ اللهَّهَا يُبَشِّرُ كَبِي حياامُ صَدٍّ قَن بٍِ كَلِمَةٍ مِنَ اللههِ وَسَعيدَ وَسَيدَ وَحَصُورَ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَأَمْرَأَتِي عَاقِيرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءٌ قَالَ رَبِّ جِعَلْ لِي آيَةٌ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَذْكُر رَبكَ كَكثير وَسَِّح بِ العاشّ وَئِب كَار وَإبطلََة الملَ إِكَةُ يَ مَرَمُ إِ اللهَّ صطثَكِ وَطَهَرَك وَطَهَرَكِ وَسصطَفكِ عَ نِسَاءِ العالممين. يا مَرْيَا مُقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَا الْرَاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ إِذْ يُنَقّون أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اللهُ أَكْبَر سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ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 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا وجيه فِي الدنيا والاخره ومن المتقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ويكلم الناس في المهدي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 أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 аманна биллахи ва ашхаду бианна муслимун раббана аманна бима анзалта ваттабаъна аррасула фактубна маъашшахидин ва макар الله макар алла валлаху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 قَُّا إلََ مَرجعُكُمْ فَحكُم بَيينَكُمْ فيِي مَاكُتُم فَأَحكُم بَينَكُمْ فيِيمَاكُمتُم فيِيهِ تَخْتَلِفُون فَأَََّّذينَكَ فَرُوا فَأُذلِبُهُم ذَبًا شَديدَ فيِي وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ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 فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين اللهم اكبر سمع الله لمن حمده اللهم اكبر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 وَأَن يَأْتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَا حَاجَجْتُمْ فِي مَا اجَادِتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَمْ تُحَاجُّونَا فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنْ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ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 وَاَمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَا النَّهَارِ واكفروا آخرة, وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ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 As-salamu alaykum wa rahmatullah as alaykum wa rahmatullah Allahu akbaru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 إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ, ويقولون عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 لا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَ kikunabba ni yiina bi ma ku tuntuُعَ muuna ki وَلَا يَأْمُرُكُمْ مَن تَتَّخِذُونَ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ وَإِذ أَخَضَى اللهَّهُ مثَقََّ بِّينَ لَمَا آتَتُكُم مِنْ كِتَابِعُ وَحِكمَ لَمَا آتَتُكُ مِنْ كِتَابِ وَحِكمَةٍ أَثُ جَاءكُمْ رَسُولون صوَذِ قُلّمَا مَكُمْ لَُؤ لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري قالوا اقررنا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 لا وعا الله اكبر سميع الله لمن حمده الله اكبر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 Qul, <ضالي> ámanna بِاللَّهِ wa ma unzila alayna wa ma unzila ala ibrahim وَإِسْحَاقَ يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه, فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك, وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل منهم فَلَنْ يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِفْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سميع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان <صحن> ذي الملك والملكود الملك سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبرود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يمود صبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح La ilaha illa Allah, nastaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan-nar. Ismitul namoz. Allahu akbar. الحمدُ للِلههِ رَبّ العالممينَ الرَّحمَ الرَّحيمِ م ل يَوومِدينين إ كانَعبُضُ وَإّ كَْستَعين إِهْدِ الصصاطَ المُسقمَ صاطَ الذيينَ أَن عَْتَ عليهلَهِم غَيير المَغبوبوبِ غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبُرُ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ الله أكبر الله الرحمن الرحيم سمع الله لمن حمده الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحدا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 الله اكبر قسما الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله ال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكه وروح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا حجه يا رب العالمين ربي بو قilingan ختم القرانلارни даргохинда хусни қабул айлаган ҳосил бўлган савоблардан аввало аввало аввало رسول اکرم соллаллоҳу алайҳи ва саллам kishini ahli aytlari ashabi keommlari Tobi ayllr taba tobi ayr dinningni shariatingni ta'limotlarni bizga chet qizgan olumu ulama qoriyu quro murshidlarimizni barcha lug'ularimizni qol ko'tarib o'tirganlarimizdan o'tganlarini xami qur ondani qilganlardan o'tganlarini barcha mumin mumina muslimu muslimalarni allaolo o'zing bahramand aylagan qu'roning nuri ila qabrlarni munavar qilgan Allahtaoh xatmi qu'ronni bir yoshlari lug onohonimizni birin chi qilgan xami qurolari ekan Allah darga ohhinni xsni qabul ayla xato kamchalarini Allah o'zing fazling ila avuf qil xalqimizni mana shunday quroninga muhabbatli xalqlardan katta yo kiishkeklarini qu'roningni tilawat qilib undagi ta'limotlarga amal qiladigan o'zingni muqarrab bandalaringizdan bo'lishliklarni Allah o'zing muvaffaq qilgin. Alloh taolo tutgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylah. Bu o'qilgan tarovih namazlarimizni ham, qilgan hatmı Qur'onlarimizni ham Alloh taolo o'zing dargohida husni qabul aylah. Xato kamchiliklarni o'zing af qil, tutgan ro'zalarimizni, somiy bo'lgan Qur'onlarimizni bu dunyoda hammamiz uchun Qur'onni hidoyatchi, oxiratda shafoatchi bo'lmoqligini nasib aylagin. rozallarimizni Allah taolo gunohlarimizni kaforat bo'lishligiga wasla qilgan o'qigan taraoh namazlarimizni qoim bo'lgan namazlarimizni Allah taolo o'tgan gunohlarimizni kaforati bo'lishligi uchun Allah o'zim muffaq aylagan Allahta Allah jamoatimizni ichida du sogarlar ko'p mana shunday doo ijobot bo'lishligidan umidvor bo'lgan lahzalarda o'zingizga iltijo qilyapmiz. Alloh taolo so'raganlarimizdan afzalini bergin. Jamoatimizdagi bemorlarni, mana duo so'raganlar bor ekan bir yosh go'dak tug'ilibdi, yuragida illat bilan Alloh taolo hammalarini o'zing shifoi komil bilan, shifoi ojil bilan mukofotlagin, siylagin. Alloh taolo chekkan dardlari, xato kamchiliklari uchun forat bo’maligi nasiba eylagan hojatmanlarni hojatlarin ravo ayla mushkiborlarni mushkillarni onson qil Allah taolo oillardagi soya bollarimiz boshimizdagi du ogoylarimizni umlarga rizqlarga barka ber haqlarga dualgo’y qil ko'zlarimizni quvanchi bo’lgan farzenti zurriyatlarimizni salaahiyatli ayla ta Allah, artists, nah Allah bu ramazon oini hammmamiz uchun. ajr savob oyi bo'lishligini nasib aylah. Gunohlarimizdan xoriq bo'lishligimizni Allah o'zing muvaffaq qil. Alloh taolo jamoatimizni bosgan qadamlariga ajr hasanot yoz. Alloh bu yerda mana kalomingni tajvid bilan chiroyli qilib, ado qilib o'qib beryapgan qordomlarimizni o'zing hifza himoyinda asrah, sokiralarini bundan ham baqvat qil. zuriyatlardan o'zlariga o'xshagan xodimi Qur'on, homili Qur'onlarni khur chiqishligini Alloh o'zing muvaffaq qil. Alloh taolo yurtimizni kulli balo ofatdan o'zing asra. Bu yerda mana ko'p xizmat qilib turgan aka-ukalarimiz bor. Xolis qilyotgan xizmatlarning ajr-sawablarini ko'paytirib bergan. Bu yerda bir qancha tashkilotni vakillari ham bizni amin erkin ibodat, xotirjam ibodat qilishligimiz uchun xizmat qilib turibdi. Allah Ta'ala kılgen khizmetlerine munasib uzi mukafat legin. Allah hammalarimizne bu ramazallerde ikhlas bilen uzinge ilteca qalib, sawab umide de kuplab ibadetlerine qalib acr-i sawablerge irishlikimizne Allah uzi muafak qal. Rabbana aatina fid dunya hasanatan wafil akhirati hasanatan waqina hasanata, wa azabanna. Rabbana la tuzigh kulubena ba'de idh hedaytana wahab lana إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة الله